وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مرفقا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 فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق من وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعثَرنَا عَلَيْجِم لعَلََموا وَأََّ وَعدَ اللهَّ يَحَقُّ وَأَنَّ السَّاعةَ ل رَيبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاتَ ل رَيبَ فِي إِذِي يَتَنَ زَعونَ بَيْنَهُمُ أَممررَهُم وَقالوا بَنُوا عَلَْجِم بُنْنيَانَ رَبُّمُ عَلَمُ بِجِم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 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد مِن دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 بَ لَ الرجُ ن جعلنا لحده م جََينِ مِن عَابِ وَحَفَفناماَا بخل وَحفَفناماَا بنَف وَجنا بَين وَما زَع كلتَجََن آتَ تُك وَلَ تَظلم مِن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 تبدا هذه ابدا وما اظن السع تقائما ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاورك افرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا وَلَهُ لَئِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَلَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا عَسَى رَبِّي أَن يُتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيَّ حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا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 فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 بل زعمتم الا ننجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما في ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرًا ولا كبيرًا إلا أحصا ووجد ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحد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 بِسَارِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِكُمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا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 اذ جاء امل الهدى ويستغفرون ربهم الا ان تاتي اهم سنه الاولين الا ان تاتي اهم سنه الاولين او العذاب قبلا وما مرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا رزعا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّتَنًا يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ تَدْعُومُوا إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَ نَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أنا الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغل فارتدى على آثاره ما قصصا ووجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لاتبعك على ان تعلمنا مما علم ترشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تَصْبِرُ على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فَإِن التَّبَعتَنِي فَل تَسألّ عَ شَيءٍ حتىَ أحدتَ لَكَ مِنْهُ ذِكرَ ف قَلَقَ فطَلَقَ حتى إذَا رَكِبَ في السَّفينَةِ خَقَهاَا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا مرا قال ألم قلنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانت قال قح حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زاكه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال الم قلت قال إن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 فوجد في عاجزا يريد ان يقضى فاقام قال له شيط لتتخذت علي اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاوي بما لم تستطع عليه صبرا ام السفينه فكانت بمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 وسنقول له من امرنا يسرى ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدا تطلع وجدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا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 إنا تَدَنَ جََّ مَ للِكافِرينَ نُزُن والهَلنُ نَِّغكُم بلَقسَرينَ عمالًا الذيينَ ظَلَّ سعيوم فيِي الحياتةِ الُّيا الذيينَ ضلَّ سَعيهُم في الحياتةِ الُّنْيَا وَغُم يَحسبونَ أنهُم يُحسنون صُنَّ أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائي فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاءهم جنم بما كفر واتخذوا آياتي ورسلي هزوا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 فَذَكَرَتْ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْنَا مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَمْ نَمَا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا